خيال حارب هرب من لغة صيحة الدنيا تجارب ضربا جتني من ناس جت من لقارب ها ها يا أصحابي تعالش حيرتوا الفاضي حليتوا اللعب سكرتوا بابي الماء والملح خبارة حزتوا الدابي خيالي <سعار> الحارب هرب من لغة صحيحة يا تجارب ضربه جتني من ناسي جت ملا قارب آه, اه يا أصحابي تعلاش حيرتو بابي حليت حليتو اللعب بابي يلنا و الملا في قارب طاطب سي محاب الريح في ما صدقني خويا سكادي اللي تكلم تقريط والحنيه ولي هذه العشره لو قديمه عشنا بالفازه بلا دغلي نتعلم نتعلم ذا الصخو من العشره والصحبة وكم رجال جيكو معايا مكرز من لوخه ويني صحبك راه تلقى البطن والكعبس محفيكم ها وجونيسي جذنايا تحدي في خيالي انخارب هرب من لغة صيحة الدنيا تجارب ضربها جدني من ناسي جد من العقارب آه آه آه يا أصحابي تعليش حيرضوا لي بابي حليت طلاب وذكرتوا بابي تلمع الملح وقارع في قدامي سمحني ما عش مني شو عليك خلا نوردو يغني تتصرف كذبك ولا يشهرني نوصل في كلامك اكبر من سني ياسجين في شكو ما مالجد كان اللي ذاقبش يفهمني مالجد كان اللي همي صناعه رجل في باله بدار سبحان اللي صناع بينهلي ومتليع كلامي مطايش في خيط المنع كلاب يمقص القلوب الولاع نعرف يا ابن عدم لي ما يضيع في خيال الحرب هل بملو خصيحة يتجارب ضربة جدي من نازجة من لقاب ها ها يا أصحابي جالش حيرتني بابي حليت اللاب وسكرت بابي دل ما الملح من لحق في كنتابي فينو الخل ينفخوه بخرشيره باعوه وليدكي اما ختوا بالناس جدو دوك دو محطو دي فينو الخل ينفخوه بخرشيره باعوه وليدكي اما بالناس جدو دوك دو محطو حبالي اللي عابطني لي في ظهري وسبتني في ظهري طيح ما نكلمش وكل اللي عفس يعجبني ماري لاصحاب اللي عابطني لي في ظهري وثبتني في ظهري طيح ما نكلمش وكل اللي عفس يعجبني هارب متعدي في خيالي نحارب هرب من لغة صحيحة الدنيا ضربها جدني من نازجة ملقارب هيا أصحابي تعليش حيرتني بابي حليتوا اللاف وسكرتوا بابي الماء والملح ومطاري هكذا في دابي